قال فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَصْلَحُوا عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْهُ وَإِلَّا ذَكْرٌ مِنْ عَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مصلصا له الدين أنا لله الدين الخالص والذين اكتخذوا منهم